بسم الله الرحمن الرحيم اق والقران المجيد بل العجب ان جاءهم منذر وَجَعَلِنَّا مَا تَنْقُصُوا الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَاهَا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 وأن أخلب أسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبله قول نوح وأصحاب الرس وثمود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 و جاءت كل نفس ما سائق وجيد لقد كنت في رفلة من هذا فكشفنا عنك غطاء فبصرك اليوم حديد. Thank you. وقد يقدر <تصفيق> كم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بقشا فلقبوا في البلاد هل هم محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماء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 يوم تشفق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن